بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنسل على الملكين بباب وما لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدروا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شطاق فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر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 وتصريب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّنْ الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 لا إله هو العزيز هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات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 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مَا أُنْزِلَ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنا مِنْ لدنك رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لهم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 بسم الله الرحمن الرحيم ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد اتينا ال اברהيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟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 آتاهم الله من فقد آل إبراهيم الكتاب والحكمة ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما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 ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنه ومأواهم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 فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جئتم بِهِ السِّحْرُ مَا الله بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ويحق اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ولو كره الْمُجْرِمُونَ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 فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جئتم بِهِ السِّحْرُ مَا الله بِهِ السِّحْرُ الله اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عمل المفسدين ويحق اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ المجرمون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 ولولا إذ دخلت جنة كقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو ولدا ولولا إذ دخلت جنة كقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو ولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما ولولا إذ دخلت جنة كقلت ما شاء الله لا قوة إلا لله إن ترن أنا أقل منك ما لو ولدًا ولولا إذ دخلت جنة كقلت ما شاء الله لا قوة إلا لله إن ترن أنا أقل منك ما لو ولدًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقي ما في يمينك القف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وَأَلْقِي مَا فِي يمينك تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ ساحر إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ حيث وَلَا يُفْلِحُ الساحر حَيْثُ وَأَلْقِ مَا فِي تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ وألقى ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى صنعوا إنما صنعوا كيد إنما صنعوا وَأَلْقِ مَا فِي يمينك تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ حيث وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ وَأَلْقِ مَا فِي تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ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 بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي, علي واتوني مسلمين انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن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 انه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعنوا علي واتوني مسلمين انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعنوا علي واتوني مسلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن لا لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحور ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتيهم خلقنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون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 بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأذين كلمه لي في البطول كغلي الحمين إن شجرة الزقوم طعام الأذين كلمه لي في البطول كغلي الحمين إن شجرة الزقوم طعام الأذين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحمين إن شجرة الزقوم طعام الأثين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحمين إن شجرة طعام يغلي في البطون كغلي الحمين إن شجرة في الحميم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا دعاء الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن من أقطار السماوات والأرض أن, استطعتم أن من أقطار وارسم السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 الملك القديس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشكون.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 بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا, الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين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 وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه يهدي اللَّهِ شَطَطًا وَأَن ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كذبا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُم أَن لن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا لَمَسْنَا السماء فوجدناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وَلَا ولا أن عابد ما عبتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين قل يا أيها الكافرون لا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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون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 لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إيردن رحمان بضرر لا تغنى عني شفاعتهم شيئا لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ظلال مبين إني آمنت بربكم فسمعون قيل دخول الجنة, الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما وانزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين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 ما عملته أيديهم أفلا يشكون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 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل, منكم جبلا كثيرا أفلم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفون اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.